بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمنكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورسل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبثل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا استخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وطعاما ذا غصته وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم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 اطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء فذ الى ربه سبيلا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 قَرَؤُوا مَا سَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ يرض الله ان الله غفور رحيم